وواهبنا له اهل و مثلهم معهم رحمه منا و ذكرا لول الالباب و خذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنس ان وجدناه صافرا نلعبد 117. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 118. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْفَينَ الْأَخْيَارُ وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفِي وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا 111. جنات عدل مفتحة لهم الأبواب 112. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 113. وعندهم قاصرات الطرف أتراب 114. هذا ما 129-وما توعدون ليوم الحساب 120-إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب 122-جهنم يصلونها فبئس المهاد 117. هذا فليذوقوه حميم وغساق 118. من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار